على بعد مئة وخمسين مترا سوف ألف أترك الأولوية إلى القادمين من الاتجاه المعاكس ب أدخل في طريق سيارة جيم أدخل في طريق ذات اتجاهين أعيد على بعد مئة وخمسين مترا سوف ألف